شه تجرو والله مشتاق سياله <متوس mày> چوک ونی نتلاقه مشه تجرو والله مشتاق وري <متوسائم> حق <متوس> جي <متوس> الک <متوس> اذن روح من لهفان تريد الماء جفوا عزم ان لا شفتا بل للموت مافان مع احس ان أنا شعوف انا بنيت ولف جن ريح كبير شفت تروف العمن غالي مشتاق اشمن ري حت وقل الروح عاطشانة وصبرها مقاطعة حروفة انا اشتاقيت الك حنيت مشيت جروح والروح مش تاقة والروح مش شهت جروح وقوح بشتاقه وريحك جيت إليك حنه جيت فكد حبي وردور وان غيري اوه يا من اللي اسمع اعتافي شفت لما اذكرت جروح ومصابي صحتي يا حبابي مش تاقب مش عجب ما جاكم اكتابي دمعتي تعانت بالأكبر تقيل بجامتي صوابي شنت من تظارة رجعالي جرح ناطرتك بابي ظلام البيت مشيت جروح والروح مش مشتاقا زيالة شوق ونريد نتلاقا مشيت جروح ونروح مشتاقا طريحك جيت إليك يا لامي ابويا الغالي جدامي قلت لا اشراب تمياني ذابعد قلوب ضامني صديق يا والدتي عمتي بجد لا والي لا حامي على التل نادتك وينك تعال احترقتي خيامي قايل لو توقفي بجرحك ترد جسد دامي شفوفا تأشر الله يا زينب ريد ليت عمي جسد ظلت مشت جروح والروح مشتغ شايت جروح وروح مش دار <تصفيق> طريحك جيك الك مشات روحي لغيته خيامي احترقه شفت الطفال مرعوبه بعض ذهب من سحكه رقي اتنا معاد شهقه نسيت جروحي عتافي وقفت ابدا ما تمدنك قلت ماضي مع احبابي لا يافهل وكيت مالقى مش كثر ونيت لك حنيت مشيت جروح و الروح مش تاقل و الروح شفت في عيون الزوارك ذكرت كل بلسره رغم حالي برد والحار شوفا بيهم نورك مشو انت مشيت بالقلب نار بدي اهم رايا مرفوعه طرف وين طالب طلب ميا لدي اطلب وبد ما اقبل تتم قبل زيارة توم جوك و ديخ لوي مشيت جروح و الروح مش